بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القادر وما أدرك ما ليلة القادر وما أدراك ما ليلة القادر ليلة القادر خير من ألف شهر نَزَلَ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَلْكِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ